ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادخها وإن يستغيثوا يغاثل بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا, ثيابا قبرا من سندس وإستبار متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ وَجْلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِمَا أعناب وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَقْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَدَتُهُ كُلَّهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا